بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات ولطجاعي الملائكة رسولا لي أجرحتم وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن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 الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء ولا لا إله إلا هو فأنتوا فكونوا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 الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سنء عمله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 عَلَى اللَّهِ يَسِير وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ نَجَاجٌ وَمِنْ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 إن يشأ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى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 وإلى الله المصير وما يستوي لعما والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي لحياء ولا لموات إن الله يسمع من يشاء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 ايُكَذِّبُكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ أَخَذْتُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْكِتَابُ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 وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى الله من عباده العلماء إن الله عزيز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 جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من ساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنه الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نهوب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 نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاء أكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن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 لا مقتاً ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل رأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أهون ماذا خلقوا من لض أم لهم شرك في السماوات أما آتيناهم كتابا فهم على بينات منه بريعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا إن إن الله يمسك السماوات ولرض أن تزولا ولئن زالتاء نمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير لا ليكونن أهدى من إحدى لمن فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في لض ومكر السيء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 وَلَهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى غَهْرِهَا مِن دَرَّ